بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع ناصر الدين مفت الشام ذو الفضل محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة الكتاب الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد ان لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغثار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 أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله تعالى ثقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الاجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الأدب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مجتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره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 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب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 كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم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 لا يحل دم ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحه صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة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 ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم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 ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر اخاه أخاه المسلم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 إلى عظم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكامله، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة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 وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأا رؤيا بتشديد الضاضي وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات قائمة بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها قوله فأخبرني عن أماراتها هو بفتح الهمزة أي علاماتها ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العاله أي الفقراء ومعناه أن اسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا. هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما الحديث الخامس من أحدث في أمرنا فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسط القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم الحديث التاسع قوله واختلافهم هو برفع الفاء الفائلاء بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة الحديث الحادي عشر دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر معناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه الخامس عشر قوله ليصمت بضم الميم السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله ويحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى الثامن عشر جندب بضم الجيم وضم الدال وفتحها وجناده بضم الجيم التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته العشرون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهية الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملان أي لو قدر ثوابهما جسما لملا. وسببه ما عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل إنها سبب لاستنارة القلب والصدقه برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فموبقها أي مهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثه الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نوي به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين وفتحها قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصه بكسر الباء الموحدة الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة وسارية بالسين المهملة والياء المسنات من تحت قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق التاسع والعشرون ذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده قوله يكب هو بفتح الباء وضم الكاف الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير الثاني والثلاثون ولا ضرار هو بكسر الضاد الرابع والثلاثون فإن لم يستطع فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة الخامس والثلاثون ولا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف قوله بحسب مرئ من الشر هو بإسكان السين أي يكفيه من الشر الثامن والثلاثون فقد آذنته هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أي لا تركا إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ما ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر ومعناه ما يقارب ملأها فصل في معنى الحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمة أربعين حديثا اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمة أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وان لم يحفظها وإن لم يحفظها ولا عرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما لا ينقله إليهم والله أعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ الضابط المتقن المحقق محي الدين يحيى النووي عفى الله عنه فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وستين وستمئة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم